إ م ا م ا ل د ع و ة و م ج د ا ل د ع و ة التوحيد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فكتبه أ ي ض ا في هذا المجال ب م ن ز ل ة الكتب التي لا مثيل لها ف إ ن ه رحمه الله قد لخص عقيده السلف في كتاب التوحيد المعروف به والواقع أ ن هذا الكتاب له أ ث ر طيب جدا ليس في البلاد ا ل س ع و د ي ة فقط وفي كثير لا أ ق و ل في سائر البلاد ا ل إ س ل ا م ي ة بل وفي كثير من البلاد ا ل إ س ل ا م ي ه قد اخذ المسلمون يتعرفون على هذه ا ل د ع و ة د ع و ة التوحيد ا ل خ ا ل ص ة لله عز وجل من كتب التي ي ط ل ع علماء هذه ا ل م م ل ك ة سواء ما كان منها من كتب الشيخ نفسه أ و من شروح كتبه ا ل ك ث ي ر ة وهي م ع ر و ف ة لديهم لديكم